س إك كادح ل ربّك كدحًا فماق فأما منوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما منوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان فيه